بسم الله الرحمن الرحیم الحامل فمود وعد بالقارعة، فأما ثمود فأهلك بالضارية، وأما عاد فأهلك بريح صر صر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل صاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إِنَّا لَمَّا قَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهیا يومئذ إذوهي والملك على أوجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذان ثمانية يوم إذان تعرضون لا تخل بَيْنَنكُمْ خَافِيَة فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَأَمْطُرُؤُ كِتَابِيَه إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي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 وَأَنَّمَا مَنَّتْ يَقْتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنْنِي مالية هَلَكَ عَنْنِي سُلْقَانِيَةً خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام لله بما تبصرون وما لا تبصرون إن هو لقول رسولك كريم وما هو بقول شاعر قليلا بِقَوْلِكَ هَلْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَذِيرُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْقَاوِلِينَ لَأَخَذْنَا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنْ لَمْ يَكُمُّ مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ سبح بسم ربك العظيم